حسيب رقيب ليس يخفى عليه مثل القذاتي أول آخر علي غني كيف نحصي آلاءه الوافرات باعث وارث كفيل وكيل وأمان للأنفس الخائفات إنه الله إنه الله لا تأخذه سنة ولا نوم لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه بل هو قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء لا تخفى عليه خافية من تمام القيومية لا يعتريه سنة ولا نوم والسنة هي الوسن والنعاس ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة والنوم صفة نقص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 له ما في السماوات وما في الأرض إخبار منه سبحانه وتعالى بأن الجميع عبيده وفي ملكه وله أن يتصرف فينا كما يشاء لأننا وما نملك ملكه جل وعلا أفلا يخضع العبد منا الفقير لمالكه أفلا يصبر لقضائه وقدره سبحان الله عجبا والله كيف يسر العبد على معصية سيده كيف يتكبر كيف يطغى كيف يتنكر لمالكه جل جلاله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا كل ما في السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما له وحده لا شريك له فهو الذي له الملك وهو الذي له التصرف والذي له السلطان والكبرياء قل كل من عند الله إنه الله إنه الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من قول لي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه استفهام تحد وهذا من عظمته جل جلاله هذا من كبريائه سبحانه وتعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه جل جلاله لكمال سلطانه ولكمال هيبته كما في حديث الشفاعة يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم فآتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفعت شفع قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة نسأل الله الكريم من فضله الله أكبر أين الوجهاء أين الشفعاء أين الكبراء أين العظماء كلهم عبيد كلهم عبيد له كلهم مماليك له لا يقدمون على شفاعة حتى يؤذن لهم ولا بد من رضا الله لا بد من رضا الله جل جلاله عن المشفوع والشافع عن المشفوع له وعن الشافع نسأل الله تعالى أن يرضى عنا اللهم ارضى عنا فوق الأرض وارض عنا تحت الأرض وارض عنا يوم العرض اللهم إننا نسألك رضاك والجنة اللهم إننا نسألك رضاك والجنة اللهم إننا نعيش لرضاك اللهم إن هدفنا في حياتنا أن نرضيك جل جلالك.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 اللهم ارضى عنا برحمتك يا أرحم الراحمين <تصفيق>